ولقد راوته عن نفسه فاستعصم الآية بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة فناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راوته عن نفسه الآية قوله تعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لم يبين هنا هذا الذي أجمع أمرهم عليه ولم يبين هنا أيضا المراد بمكرهم ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليه هو إلقاء يوسف في غيابة الجب وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف وذلك في قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى قوله والله المستعان على ما تصفون وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه هذا القرآن وفصل له هذه القصة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين اجمعوا أمرهم على المكربه وجعله في غيابة الجب فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه والآيات المشيرة لإثبات رسالته بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة كقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية وقوله وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الآية وقوله وما كنت في أهل مدين الآية وقوله وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك الآية وقوله ما كان لي من علم بالملاء الأعلى إذ يختصمون إيوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين وقوله تلك من انباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا الآية إلى غير ذلك من الآيات فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم رسول كريم وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر والشعبي وأكثر مفسرين إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شؤونهم والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه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 وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وقوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 فإنهم قالوا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاء وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة أي عبادة الله وحده لا شريك له ويدل لذلك قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وفي هذه الآية الكريمة إشكال وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مقيد بها فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من المنافاه قال مقيده عفى الله عنه لم ارى من شفى الغليل في هذا الإشكال والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة شرعا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 وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهو الإسلام اللغوي لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه والعلم عند الله تعالى وقال بعض العلماء نزلت آية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في قول الكفار في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهو راجع إلى ما ذكرنا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب أي عظة لأهل العقول وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون كما تقدمت الإشارة إليه مرارا والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نكون بلغنا نهاية تفسير سورة يوسف ويكون لخاءنا القادم إن شاء الله في تفسير سورة الرعد فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته